طب يا هادي على المعصوم سيدي حبيب النبي سيدي حبيب النبي من Sidi النبي Nabi MEN يا ساجعة هيتلي يا ساجعة هيتلي المعصوم Sidi Habybi Nabi Sidi Habybi Nabi MEN SHAPA'HU القYOM MEN SHAPA'HU مسك على دعوته والوحيات تنزل ماحد عن صنّته أنا ماحد عن سنته خطوة ولا باميل خطوة ولا بامد يا هلي يا هلي صل على المعصوم سيدي حبيبي النزيدي سيدي شفعه الله بس مور مع سيرته تسمر مع سيرته واجمع لقلبي زاد واثني على صحبته واثني على صحبته لي حبهم إسعاد لي حبهم إسعاد Khabibu bila, ta'in felaahen ja jär Lepa arhnaa bihaa, lepa arhnaa bihaa أزمان بالوحي والمصطفى بالوحي والمصطفى والعدل والإيمان والعدل والإيمان يا, أهلي طبطب يا أهلي صلوا على المعصوم سيدي حبيب النبي سيدي حبيب من شفعة الطيور صلوا على المعصوم